119. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير 110. ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص فما متاع ومتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كفا اِثْمَ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَرْفُضُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ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 114. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل 115. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق